Bismillahirrahmanirrahim. numele Sfântului What <laughs> M إذا نفخ في الصور نفخة واحدة وعملت الأرض والجبار فدكتا دكتا واحدة فيوم إذ وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يوم إذ والمَلَكُ عَلَآنَ جَاءَ إِيَّا وَيَا a, a am ma كن حسابيه فن و في اشتراضي في قطوفها ذانية تنكلوا واشروها نيئا بما أسلفتم في الأيام Up oh, for أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الحق قتم الحق قَنْتُ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحَمَكُ إِذْ ذَهَبْتَ أُلِكُ بِطَاغِيهِ وَأَمَّا عَدُوُّ فَأُلِكُ بِرِيحِ صَرْصَالِ النَّاعِثِينَ فخر عليها سبع علينا والثمانين يامن حسوما فان فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية وجاء في الرعن ومن قبَله وامتَفكَت بالخاطئة. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيكِ إِنَّا لَمْ ما طغى ما احمانكم في <تصفيق> الجاريه لنجا فتح فإذا نفخ في الصور نفخت. وَأُمِّلَتِ الْعَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكًّا وَاحِدًا تَي وقعت الروايات وإن السماء فَأَمَّا مَنْ أُوْتِعَ كِتَابَهُ فهو في عيشة الراضي في جنة <تصفيق> ولم أذر ما حسابيه يا ليتابيه ما انا نيم ما لي هل كان Să vă إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ فليس له اليوم هونى ولا طواب I ألا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه وَمَا هُوَ بِقَوْلِ سَعْدٍ قَلِيلًا ألا أقسم بما تُسرون وما وما هو القول تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْآلَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الواتين فما منكم أعذن عنه حاجزين، وإن غُلَت للمتقين، وإن لنا علم أن منكم. وَكَذِبٍ وَإِنَّهُ لَعَصْرَةُ النَّارِ